كل حد بينسلون، وقتر الوعد الحق، فإذا يشأ خصت أبصار الذين كفروا. ياويلنا قد كنا في غفلة، ياويلنا قد كنا في غفلة من هذا، بل كنا ظالمين. إن وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصْبُ جَهَنَّمَ حَصْبُ جَهَنَّمَ مَا أُنْسٌ لَهَا وَارِدُونَ لَوْ كَانَ هَؤُلَاءِ وردوها فيها خَالِدُونَ لهم في هازفير لهم في هازفير وهم فيها لا يسمعون إن الذين سبقت لهم من الحسناء إن الذين سبقت لهم من الحسناء أولئك اولىك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسا وهم فيما اشتغلت انفسهم لا يسمعون حسيسها وهم في مشتات أنفسهم وهم في مشتات أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملأ. وتتنقاهم الملائكة هذا يومكم هذا يومكم الذي كنتم توردون يوم نطو السماء يوم نطو السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلقه نعيد وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كذبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن فيها في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين فهل أتم مسلمون؟ قل إنما يوحى إلي أنما إلىكم إله واحد فهل أتم مسلمون؟ فإن تولوا فإن تولوا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 وَإِنْ أَدْرِ لَعَنْهُمْ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ قَالَ رَبِّ احْكُم بِالْحَقِّ وَرَبُّنَا رَحْمَنٌ وَرَبُّنَا رَحْمَانٌ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ قُدِّمَتْ لَكُمْ هَذِهِ التِّلاوَةُ من موقع تي